بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمِينَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 ارْبَعَة ايَام فِي أَرْبَعَة أَيَّام سَوَاء لِلْسَائِلين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا فَقَالَتْ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَقَالَتَا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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْ رُسُلُهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حزن لنذيقهم عذابا الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وَأَنَّ ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ صارهم واذ صارهم وجلود بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا ان تقن الله الذي انقق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كن تَحْسَبُونَ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعٌ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ 124. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من الخاسرين 125. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 126. وقيضنا لهم قرنان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 نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهيه انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن احسن قولا مما يدعو الى الله وعمل صالحا 124. وقال إنني من المسلمين 125. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 126. ادفع بالتي هي أحسن 127. فإذا الذي بينك وبينه عداوة 128. كأنه ولي حميم 129. وما يلقى هذا 121. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ 122. وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ 133. إنه هو السميع العليم 144. ومن آيات الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم ان كنتم ان كنتم ايام تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ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 119. ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 110. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم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 119. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 111. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات اكناماها وما تحمل من انثى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذناك قالوا اذنا كما مننا من شيء وظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الانسان من دعاء مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَأُوسُنْ قَنوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي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 111. A'arab, ونآ بجانبه 112. وإذا مسه الشر 113. فذو دعاء عريق 114. قل أرأيتم إن كان من عند الله 115. ثم كفرتم به من أضل 116. من من هو في شقاق بعيد 117. سنريهم آياتنا 111. فاقر في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 112. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 113. ألا إنهم في مرية للقاء ربهم 114. ألا إنهم في مرية للقاء ربهم shay